لا لا ترك تبريبة ويد الهدى سدلت العين والعبره عاد و هارب قلب مفجع مثل ما رفع والمسحاف نشيل الضلوع مصاب العين والمحسن صبح مطبوح يهل فاق الوجن كل ما تهل الدموع اهل دمعات على الوجنات مصحوب ظلع مهشوم نحر ودموم مخضوب ظلع والله ما ننسى والله ما ننسى يا تحسين بالعبرة وجبيني ندير العال الزهورة جفن مجروح وذا نبض ريح الجوهر المذبوح يفز نابض القلوب ويا النسيم يروح يطوف صدر مخسوف ما يشفي عزن ودموح تصير شمو ما تطفى تدور tha ya zahare يمشي الجدم وتهل الدموع العين تسالف عبرت الزاير على مصاب قيلك يا المهدي تشكم صيمة الظلعين ظلال الزهرة مهشوم ظلال أحسين زمى مخضوب دليل يذوب بالعتر يا زبر يا مهد الثار النار ننتظر دموع الليل عليك تسير Maa liiall, päätit صل حد الموت احنا هو البشر نستقبل التعبود نتمنى لحب كسر الظلام وعندما واليوم الحشر ما تضيء نار الصاعق جمر أصوات من الحسرات ما يبرد سعير النوح عهد هالروح يتجدد نرسم بالعند ملض العند بالعين دمال ظلعين يا الزحرى يا الزحرى يا الزحرى, يا الزحرى شاعر أبو محمد لحميداوي